غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى قعام غير لا غيرين إلاه ولاكن إذا دعيتم فتدخلوا ولكن إذا دعيتم فتدخلوا فإذا وقعتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمْ هُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْهُمْ وَرَاءِ حِجَابًا ذَلِكُمْ أَقَهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْفِحُوا أَزْوَادَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا أَبْدًا وَاِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَنَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَاتَّقِينَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعله الله في الدنيا والآخرة لعله الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا مهتانا فقد احتملوا مهتانا وإثم من بنا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من أجنى أن يعرفن فلا يؤذرين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أقذوا وقتلوا تغطيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يجريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعلى الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا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 يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كالذين آذوا موسى لا تقولوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله من لا قالوا وكان عند الله وجها يا أيها الذين آمنوا تقووا الله وقولوا قولا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 Fakun minha, wahmala al insan, wahmala احذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما